واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها, موتها وتصريف الرياح آيَاتٌ لقوم يعقلون